ك لهم عذاب مهين، وإذا تتل عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنه وقرف، فبشره بعداب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة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 وإذا قيل لهم متبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا أَوَلَوْ كَانَ الشيطانُ يدعوهم إلى عذاب السعير وَمَن يُسلِم وجهه إلى الله وهو محصنٌ فَقَد إستمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئه بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليق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 الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد هو من بعده سبعة أبحر والبحر يمد هو من بعده سبعة أبحر مما نفدت كلمات الله. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ